بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمائه والشكر له على تفضله وامتنانه ترحي بك أخي المستمع أخت المستمع المراقبة الثقافية في إدارة مساجد محافظة الجهراء في أحد أنشطتها الثقافية والتي نرجو أن تحوز على إعجابكم وهي بعنوان ففروا إلى الله للشيخ عائض القرني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا لمن أراد أن يتذكر وراد شكره أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عباد الله جمعتنا بكم المحبة في الله وجمعنا بكم الأمر الذي أوجبه الله علينا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يا مسلمون يا صادقون يا صائمون يا مصلون اسمعوا إلى الله تبارك وتعالى وهو يتحدث لنا عن قرية قرية نامت في جفن البحر قرية جاورة البحر ولكنها ما وقرت رب البحر وما عظمت رب البر والبحر وما استحت من الله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم سرعا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعْذُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْرِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةٌ إلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذكروا بِهِ أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عمانه عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين هذه المحاضرة بعنوان ففروا إلى الله وأعود إلى القرية القرية هذه مسكينة بائسة القرية هذه هالكة عاصية قرية جحدت معروف الله قرية تنكرت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قرية عطلت أوامر الله كما تفعل بعض القرى قرية كانت تجاور البحر واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر لكن أسلوب القرآن عجيب وأسلوبه رائع بديع أخاذ يأخذ بأقطار النفس هذه القرية من قرى بني إسرائيل اجتمعت عند البحر واجتمع أهلها على المعصية حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت بحكمة أرادها الله وعندنا اليوم ليس سمك بل أغلى من السمك أعراض تنتهك وعيون تنظر وغناء وخمر وسكر وتخلف عن الصلاح ليست المسألة مسألة سمك المسألة مسألة دين يسحق في الشاطئ وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر لا يقام ولا إله إلا الله تجرح مشاعرها القضية أعظم من صيد السمك القضية صيد نساء وصيد فتيات وصيد أعراض وهدم بيوت وجرح مشاعر حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت ولكن الخبثاء الأخسة الحقراء الأذلة فجروا من البحر طرقا ليوم الأحد حيلة على الواحد الأحد يضحكون على الله يستهزؤون بالله يخادعون الله وهو خادعهم فكانت الأسماك تمر يوم السبت فإذا دخلت إلى الخنادق وإلى الأخاديد سكروا الماء ثم صادوها يوم الأحد فلما فعلوا ذلك انقسم الناس ثلاثة أقسام قسم شاركهم وقال وهل أنا إلا من غزيت إن غوت غويت وإن ترشد غزيت أرشدي مثل ما يفعل بعض المجنين اللهي يوم يرى أهل المعاصي كثير فيقول حط رأسه مع الروس واجعل نفسك مع هؤلاء والله غفور رحيم والبلد كله من هذا الصف والناس فعلوا كذا فافعل فعلهم وهؤلاء لا يحملون عقلا ولا وقارا ولا حيا من الله ما تتقلبوه في الحقيقة أصبح الإيمان في قلوبهم متلاشئ سخروا من الله فسخر الله منه وصنف ثاني بارد يعيش لنفسه لا يرى لا إله إلا الله أن لها حقا عليه يعيش لخبزه وطفله وحذائه وجزمته جالس في البيت ساكت يقولون للدعاء ما تعذبون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا يقولون الناس هلك اتركوهم أنت وشأنك والناس وشأنهم دعمال الله لله, لله ودعمال قيصر لقيصر ما عليك الله لا يسألك عن إلا عن نفسك وهؤلاء أهل السلبية الذين سوف يحاسبهم الله على ما عطلوا من أمر بمعروخ ونهن عن مُنكر وقام الطائفة الثالثة بيض الله وجوههم أهل لا إله إلا الله أهل الرسالة أهل الحياة الخالدة الذين نور الله بصائرهم في الدنيا والآخرة قالوا العصات قفوا قفوا أيها الظلال إن الهلاك سوف يعم فماذا النتيجة قرية يقول أحد, أحد الكتبة من المتأخرين عفى عليها الزمن لما دكدكها الله وأسجل عليها مسرحية الهوان والدمار إلى يوم يلقونه أرسل الله عليهم عذابا نكالا فمسخهم قردة وخنازير هؤلاء أهل المعصية أهل الشاطئ أهل الانحراف الذي معظم الله ولا شعر بوقار لله والشعور بوقار الله من أسس الإسلام بل هو من العقيدة الحق قال نوح عليه السلام ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف جعل الله ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقة وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ما لكم, ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا تحترمون الله عند أحمد في كتاب الزهر أن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه ليت أبا بكر ينظر إلى واكعين المعاصي ليته مر هذه الليلة ليرى الشاطئ ماذا يحدث فيه اختلاط ونظرات مسفوكة وعراض المنتهكة وصلاة متأخرة ونغمة متفعة يقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يا أيها الناس استحيوا من الله حق الحياة فوالله الذي لا إله إلا هو إني أذهب إلى الخلائر أقضي حاجتي فأجعل ثوبي على وجهي حياء من ربي رضي الله عنك اللهم أرحقنا معه في منازل الخالدين حياء من الله في قضاء الحاجة ألا يستحي هذا العبد الذي خرج بعرضه خرج بابنته خرج بزوجته وأخته خرج بدينه وبشرفه خرج بإيمانه بين لاهين لاغين ترك المساجد والقرآن ماذا يقولون لله صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال استحيوا من الله حق الحياة والاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ومن تذكر البلا ترك زينة الحياة الدنيا عمر بن الخطاب الخليفة العظيم الذي تربى على لا إله إلا الله الرجل الذي عجز التاريخ أن يأتي بمثله مرة ثانية عمر قال ابن كثير عنه سمع قوله سبحانه وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون فألقى عصاه واتكى على الأرض وحمله الصحابة على أكتافهم إلى البيت وبقي مريضا شهرا كاملا هذا هو الإيمان مراقبة الواحد الديان يوم تخلو بالحيطان وتتستر بالجدران فتعلم أن الواحد الأحد يراك وتقول لنفسك وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وكلها إن الذي خلق الظلام يراني بكى الربيع بن خسيم حتى كادت أغلاعه تختلف وقال والله إن شاء الله لا يسألني ربي أنني وقعت بفاحشة أبدا وقال البخاري في الص... فيما يروى عنه في صحيح منذ بلغت الاحتلام ما كذبت كذبة ولا اغتبت مسلمة أي تلك النماذج عائشة لله وماتت لله وذهبت لله وآتينا إلى جين لا يعرفون الله أكلوا نعم الله واستنشقوا هواء الله وشربوا ماء الله وبارزوا الله بالمعاصي أنج الله الذين ينهون عن السوء وأما أولئك فهلكوا والصنف الثاني اختلف العلماء فيهم وكأنهم إلى الهلاك أقرب يا مسلمون لهذه المحاضرة مسائل أولها واجبنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثانيا أدب الدعوة كيف ندعو الناس كيف نجلس للناس نعلمهم الإسلام كيف نلقنهم لا إله إلا الله الثالث الفتن التي عمت وطمت وحتى يتمنى المسلم اليوم أنه على أنه يدفن متى مكان صاحب القبر. أما الرابع في حياته له واللعب والعبث التي يعيشها كثير من الناس. ما لهم يلعبون بالنار؟ ما لهم يعصون الواحد القهار؟ ما لهم في هذا الإذبار؟ ما لهم كناش الله عز وجل وذكر كل شيء. الخامس عقوبات المعاصي. السادس هل من توبة يا مسلمون؟ السابع كلمة إلى النساء. أمة نحن لا نعيش إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنا وأنت المتكمل والسامع إن لم نأمر بمعروف وننهى عن المنكر وإلا فاعترد أن الخزي سوف يحل بنا والذل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يقول عليه الصلاة والسلام إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أن الرجل فيهم كان ينهى الرجل ثم لا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه من آخر النهار فلما فعلوا ذلك لعنهم الله حولهم قرده وخنازير أذلهم إذلالا ما شهدت تاريخ مثله بل كتب عليهم اللعنة في كل كتاب وعلى لسان داود وعيسى بن مريم عليهم السلام الأمر بالمعروف عن المنكر لا يفتقر إلى أمر إلا من الواحد الأحد وإذا ما فعلت ذلك فتأكد أن التباب والخسار سوف يحل بالبلاد والعباد صعد أبو بكر على المنبر رضي الله عنه وأرضاه قال يا أيها الناس إنكم تقرأون آية وتحملونها على غير محملها وهي قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أو شكوا أن يعمهم الله بعذاب من عنده حديث صحيح إذا رأوا المنكر وسكتوا خرسوا ما تكلم جعلوها لهيئات وخلوا المسؤولية وعاشوا سلبيين أو الله أن يأخذ الناصح والطالح والمصلح والمفسد ثم يلعنهم كما لعن الذين من قبلهم أمير المؤمنين عمر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو في سكرات الموت هذا باب بوابه أهل السنة قالوا عمر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو في سكرات الموت طعن أمير المؤمنين عمر الأبطال يموتون شهداء نزد نزف دمه كالماء وماذا يقول عمر كانت عيونه تهراك بالدموع ويقول يا ليت أمي لم تلذني يا ليتني لي ما عرفت الحياة يا ليتني لي ما توليت الخلافة طوبى لك يا أمير المؤمنين بل والله ليت أيامك تتكرر أيا عمر الفاروق هل لك عودته فإن جيوش الروم تنهى وتأمر رفابك في الأغوار شد سروجهم وجيشك في حطين صلوا وكبروا تغني بك الدنيا كأنك فاتح على بركات الله يرسو ويبحر أتى وهو دمه يفعب فكانت تهراب عيونه بالدموع ويقول هر صليت لأنه طهن في الركعة الأولى وما أكمل الصلاة كانت شغله الشاغر الصلاة يريد أن يلقى الله بالصلاة لا سأل عن زوجه ولا عن منصب ولا عن دار ولا عن قصر ولا عن عقاب ولا عن خلافة ولا عن ملك قال هر صليت قال يعينك الله وتسل فأعانه الله فأتم الصلاة يقول في سكرات الموت الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الله الله في الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة من حفظ الصلاة حفظه الله ومن ضيع الصلاة ضيعه الله وأتاه شاب عمر في الرمق الأخير كان يسلم على أطفال ويبكي ويبكون ثم أتاه الشباب يسلمون عليه فلما ول شاب وجد عمر إزار الشاب مرتخي تحت الكعبين قال تعال يا ابن أخي رضي الله عنك حتى في ساعة الصفر تأمر حتى في الساعة التي ينسى الإنسان حبيبه وزوجته وولده وأخه تأمر قال تعالي ابن أخي ارفع زارك ارفع زارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوقك قال ابن الغلام جزاك الله عن الإسلام خير الجزاء والله يقول علي العمر وهو مكفن يصلي عليه وأصبح جنازة قال والله ما أريد أن ألقى الله بعمل رجل إلا بعمل كعملك لقد كفنت سعادة الإسلام في أكفان عمر إنما الشاهد أنه أمر في ساعة حرجة بالمعروف نهى عن المنكر وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أي إيمان يبقى بين مع إنسان يجوب الأماكن الأسواق المنتزهات الشواطئ وينظر إلى هذه المناظر ثم لا ينكر قلبه على أقل الأحوال والله إن الإنسان يصيبه مرض وإنه يأسف أسفا شديدا وإن قلبه يكاد أن يتمزق حصرة لهذه الأمة أجده قريبة من مهبط الوحي من الحرم أجده البلد الإسلامي أجده بلد الصحوة وبلد الدروس والعلم أشاطيها يشهد هذه الأمور إنه يؤسف كل مسلم وإني ما أتيت هنا متفرجا ولا متنزها وإنما أتيت واعظا أقول لإخواني طريق الهداية قد فتحت أبوابها فعودوا إلى الواحد الأحد وإن واجبنا نحن يا دعاة الإسلام ويا شباب الإسلام أن ننزل إلى الناس وهو العنصر الثاني أدب الدعوة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمعاملة الحسنة أن نرحم الناس أن نشفق على الناس لماذا نبقى في مساجدنا والناس يتهالكون لماذا نبقى والمعاصي طمت وعمت أما نخشى أن, تأتينا أن يأتينا أثرها ونحن في منازلنا؟ لا إله إلا الله إن واجبنا أن نأتي بأسلوب أتابه محمد عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضاً غليظ القلب لن من حولك ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ومن أحسن قولا من ممن دعا إلى الله إلى الواحد الأحد الناس والله الناس يدعون إلى كياناتهم وإلى أساليبهم وإلى راياتهم وإلى قوانينهم أفلا تدعو أنت إلى الله؟ يقول الشيخ عبدالله عزام رحمه الله سمعت هذا الكلام منه مباشرة كان في أفغانستان امرأة مسيحية نصرانية أتت تبشر بالمسيحية في رأس جبل معها جهاز أوريال وهي على الثلج تنام مع البعوض وتستيقظ مع الجوع والضمى وهي تنشر المسيحية في أرض أفغانستان قلنا أين شباب الإسلام؟ أين دعاة الحق؟ أين علماء الدعوة؟ أين خلفاء محمد عليه الصلاة والسلام؟ أين الذين يدعون إلى الله عز وجل؟ أين الدعون؟ لقد خلو إلا القليل وقد سكتوا وأخرسوا ما أدري ماذا يقولون للواحد الأحد يوم العرض الأكبر يقترح بعض العلماء يقول لو أتى كل شاب مستقيم ونزل إلى السوق وإلى الشاطئ وإلى مكان له فدعا شابا أو دعا رجلا إلى المحاضرة أو الدرس أو الهداية كان زاد العدد ضعفه وهكذا حتى يهتد الناس وهذا اقتراح جميل وإنما المقصود كيف نقدم هذا الإسلام أولا كل من أعرض عن الله فهو على الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها والواجب علينا أن ندعو الناس مشفقين لا مؤنبين ولا جارحين ولا مضايبين ولا مهاترين ولا شاتمين ولا سابين محمد بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام جرحت أقدامه وسالت جرحها المشركون فأخذ يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون أتاه ملك الجبال عند دخول مكة قال أتريد أن أطبق عليهم الأخشبين جبل مكة على المشركين قال لا, لا إني أرجو من الله أن يبعث الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا وبالفعل صبر عجبا من قلب خلف الذل كبير والفيافة حال مات بالمنا تتلقاك بتصفيق مثير صبر وأخرج الله من صلبي الوليد بالمغيرة خالد بن الوليد خالد الذي قاد مئة معركة وخالد الذي أبنى في الإسلام بلان حسنة وخالد الذي قدم دموعه ودمه ووقته في خدمة لا إله إلا الله وأخرج من سلب أبي جهل عكرمة بن أبي جهل الذي أتى في اليرموك رضي الله عنه وأرضاه فلما التقى جمعان الإسلام والكفر والظلال والشر والظلال والحرب هرج فاغتسل ولبس أكفانا وقال لأصحاب استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه هل لكم وصيه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الجيش بلغه عن السلام فأخذ السيف وخاض المعركة وقتل وهو في الرمق الأخير يعطيه خالد ماء يشرب خالد بن ودع تأكرمة فيقول أعطيه المسلم جريح آخر فيعطونه الجريح الثاني فيرفض إلا يشرب أخوه فياتون إلى الأخ فيرفض إلا أكرمة فيعاد بالماء إلى أكرمة فإذا هو قد فارق الحياة عفاء على دنيا الرحل فلغيرها فليس بها للصالحين مع الرجل كدأب علي في المواطن كلها أبي حسن والغصب من حيث يخرج قال فحوله خالد إلى الآخر فوجده قد مات إلى الثالث وجده قد مات فبكى خالد حتى سنع صوت البكاء ثم رمى الكون من يده وقال سكهم من جنتك فإنهم قد خرجوا في سبيلك اللهم اجمعنا بهم في الجنة قوم بذلوا مهجهم والشاهد أن محمد عليه الصلاة والسلام تحمل وصبر حتى قدم إسلاما بديعا للناس يقول الله له وإنك لعلى خلق عظيم عظيم خلقك وعظيم صبرك قاتله أكاربه وجرحوا مشاعره وضربوا بناته وآذوه وسبوه وشتموه وأخرجوه من دياره وفي الأخير لما انتصر وفتح مكة طوق الحرم بالجيش فقال لكفار مكة ما ترون أني فعل بكم فتباكوا وقالوا أخكم كريم وابن أخكم كريم قال اذهبوا الطلقاء غفر الله لكم الله منزلتك وأتاك الله الوسيلة حتى يقوم أبو سفيان أمامه يبكي ويقول لا إله إلا الله ما ولا إله إلا الله ما أبرك ولا إله إلا الله ما أوصلك وأتاه أبو سفيان بن الحارث بن عمه بعد أن فر بأطفاله لأنه آذى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال علي بن أبي طالب إلى أين تسير يا أبا سفيان قال أخرج في الصحراء فأموت أنا وأطفالي جوعا وعريا وعطشا قال ولمة قال إن أدرك محمد قطعني بالسيف إربا إربا قال عد إليه وسلم عليه بالنبوة وقل له كما قال إخوة يوسف ليوسف فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فعاد إليه ووقف على رأسه وسلم عليه وقال يا رسول الله فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فرفع عليه الصلاة والسلام طرفه وقد اعتلت الدموع على محياه الجميل وقطرت لحيته بالدموع إذا اشتبك الدموع في حدود تبين من بكى من من فقال عليه الصلاة والسلام لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم أرحم الراحمين نعم نجح نجاحا ما شهد التاريخ مثلا العدو يأتيه فينقلب صديقا بدعوته أتاه رجل فقال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله أتوب من كل معصية إلا الزنا أتوب من كل معصية إلا الزنا فقام عليه الصلاة والسلام بل قام الصحابة يريدون أن يؤذبوا هذا الرجل لأنه يتكلم بالفاحش أمام الرسول عليه الصلاة والسلام قال دعوه اتركوه فتركوه قال تعال فأجلسه بجانبه ووضع يده الشريف على على الرجل على كتفه وقال أترضى الزنا لأمك؟ قال لا والله قال أترضاه لأختك؟ قال لا والله قال أترضاه لابنتك؟ قال لا والله قال أترضاه, قال والله. قال أترضاه, لزوجتك؟, قال والله. قال أترضاه لزوجتك؟ قال لا والله قال فهل يرضاه المسلمون لأخواتهم وأمهاتهم وبناتهم وزوجاتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال أتوب يا رسول الله من الزنا فوضع عليه الصلاة والسلام يده على قلب الرجل قال اللهم طهر سبعه وبصره وحسن فرجه دعوة وأصبح الرجل في ميدان الإسلام وأصبح من الدعاء لأنه عرف اللبيب كيف كيف يقود هذا إلى الهداية إنها تنقصنا الحكمة وإنها تنقصنا الرحمة وإنها تنقصنا الشفقة وإنه ينقصنا الأسلوب إننا ركزنا اهتماماتنا في المساجد وتركنا هذه الأماكن أهل المساجد جاهزون أتوا يصلون مستقيمون عابدون صادقون ساجدون راكعون لكن إخواننا أقاربنا أبناؤنا أعلابنا أخواتنا قريباتنا في أماكن له من يهديهم إلى صراط الله المستقيم يقول صلى الله عليه وسلم لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وقال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مني مقالة, مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامح وصح أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال بلغوا عني ولو آية والله ذم من كتم العلم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 أو يبكيتهم بالعتاب أمامهم أو يتحدث لهم أمام الناس في معصيتهم هذا خطأ يقول الشافعي: تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماع فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعتطع ومنها أننا لا نصبر في إيصال الحق إلى أصحابه ومنها أن بعض القوالب التي يؤدى فيها المعروف تكون فضة غليظة فلا يقبلها الناس ولو كنت فضاً غليظ القلب لن فضوا من حوله يقول جرير بن عبد الله البجلي والله ما زال عليه الصلاة والسلام كلما رآني يتبسم في وجهي ويقول عمر بن العاص ما زال صلى الله عليه وسلم ينظر إلي في أول إسلام يتألفه حتى ظننت أني أفضل من أبي بكر وعمر فالليل وإيصال الحق في قالب الرحمة وعدم التشهير بالعصاه الناس فيهم خير أنا أذكر قصة لرجل سمعتها منه مباشرة داعيه موفق نور الله بصيرته آتاه الله الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يقول في بلدنا رجل مجرم بمعنى الكلمة هذا المجرم مروج المخدرات وسبق أن رجال الأمن طاردوه وطاردهم وضايقوه وضايقهم كان يحمل السلاح الصلاة لا يعرفها قطع والديه وقطع أرحامه ونسي الله وترجى في المعاصي حتى أعجز الناس قال فأتتني فكرة أن يهديه الله على يدي فكنت أقوم في آخر الليل مع السحر وأتغرأ إلى الله أن يجعل هدايته على يدي قال وصمت قبل أن أصله إلى بيتي صمت يوما على الله أن يجعله من العمل الصالح الذي يتقرب به إلى الله قال ثم أخذت هدية وما أحسن الهدية هدية تأخذ القلوب وتجرب الأرواح يفعلها محمد عليه الصلاة والسلام وأتباعه قال وذهبت به إلى البيت إلى بيت الرجل فلما رأيت سلمت عليه قلت أحببتك في الله ورأيت عليك آثار الخير من أين آثار الخير وجهه ككفاه معصية أسود من الليل لكن انظر انظر إلى الأساليب وانظر إلى السحر الحلال في السحر السحر حلال والسحر حرام السحر الحلال تلصق في وجوه الرجال والسحر الحلال أن تدعو الناس بأسلوب العلو يصل إلى القلوب والسحر الحلال أن تعانق العصاه لتقودهم إلى الجنة ليكونوا في ميزان حسناتك الكلمة الفضة سهلة وتعقيد الجبين سهل والهراوة سهلة والكرباج سهل ولكنها تفوت ولا تبني وإنها تشرد ولا تقرق وإنها تقص ولا تليّ. من يحرم الرفق يحرم الخير كله وقال عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع الرفق من شيء إلا شانه ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله الرفق فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى قال فنظر فيها قال أتعرفني قلت لا رأيتك في مناسبات فخذ هذه الهدية قال فأخذها قال وما كلمته بكلمة وعدت إلى قلت الحمد لله نجحت في أول خطوة توفيق قال وعدت إلى بيتي وبعد أيام ذهبت إليه قلت أسألك بالله بما بيني وبينك من صلة وسبق أن نمتقينا أن تأتيني إلى بيتي زياره فإني أحببته قال آتيك فحددت له موعد ليس إلا أنا وهو فدخل بيتي قال ووجهه مظلم أظلم حتى بيتي البيت أظنع لأن مثل ما يقوله من القيم يقول المشؤوم يشأم تشم منه السماء والأرض والمبارك يكون مباركا أينما كان وأينما حل وارتحل ألا إن وعد الجزع أضحى ترابه من المسك كافورا وأعواده رندى وما ذاك إلا أن هند العشية تمشت وجرت في جوانبه بردا قال فدخل البيت وتغدى قال والله ما كلمته في الدعوة بكلمة قال وخرج قلت وهذا نجاحا ثاني قال ومرأة ثالثة قلت معي مشوار إلى قرية كريمة أريد أن تركب معي قال فركب معي قال فلما ركب معي بكهلت إلى الله ودمعت عيناي أن يرزقني الصدق وأن يجر الحق على لساني قال فلما ركب قال انطرقت بالكلام أتى فتحات من الله الواحد الأحد ما أدري من أين انهال هذا الكلام قال وأخذ الدموع تتسابق أحيى الله الفطرة أخرج الله الفطرة من مكامنها اشتعلت الفطرة, الفطرة في قلبه تحركت لا إله إلا الله في روحه قلت أريد أن ألجيك من النار أريد أن أقودك إلى الجنة في كلام طويل قال مد يدك قال فمدت يدي قال أشهد الله وملائكته وحملت عرشه ثم أشهدك تبت تبتي الله. وأسألك بالله الذي لا إله إلا هو قبل الفجر أن تمرني لتأخذني إلى المسجد قال فما رددت عليه إلا أن أبكي إلا أبكي من هذا الفتح العظيم وعدت إلى القرية وبعد أيام كان يصلي معي في المسجد ودخل على والده ووالده كانوا كبار في هجرهم سنوات كانوا شيوخ بكوا من مرارة كسوتي دخل عليهم وأثار الخير والنور يشع من وجهه قالوا أنت فلاك قالوا أنا فلاك ثم قبل يد أبيه ورأسه ويد أمه ورأسها فانطلقوا يبكون فرحا في البيت طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد سرني من عظم ما قد سرني أبكاني فيا مسلمون بمثل هذا وهو أسلوب محمد عليه الصلاة والسلام الفتن العجيب الذي وصل به إلى قلوب الناس والذي أخذ أعدى الناس حتى أصبح في صفه عليه الصلاة والسلام العنصر الثالث الفتن لعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. كان عليه الصلاة والسلام يقول لعمار استعذ بالله يا عمار من الفتن فيقول عمار أعوذ بالله من الفتن يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن وحدث هذا يتمنى والله الإنسان يوم يرى بعض المناظر أنه ما عرف الحياة أو أنه في جبل أو أنه يتصل بالله في شعب من الشعاب لكن ماذا يفعل؟ ينسحب ينهزم؟ والله عز وجل يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لكن لا بد من كلمة الحق ولا بد من الدعوة إلى منهج الله سبحانه وتعالى ومن العلامات علامات الفتن التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام ما ثبت في الصحيح أنه قال صنفان من أمتي لم أرهم اليوم أناس معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يريحون رائحة الجنة. أما النساء فقد رؤوا نساء مائلات مميلات خرحها النووي بشرح يختلف عن شرح هذا العصر ولو عاش النووي هذا العصر لغير شرحه مائلات يمنى القلوب ويمنى الأرواح مميلات للأفئدة وقيل يمن بأجسامهن وحدث هذا فتاة الإسلام تخرج من بيت أبيها متجملة متعطرة متطيبة نابلة لا إله إلا الله ورأى ظهرها عرضها حجابها سترها لتقول للمجرمين انظروا ثم تعود بماذا تعود بلعنة والعياذ بالله صح أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا تعطرت المرأة وتزينت وخرجت من بيت زوجها يعني بدون إذنه لا زالت الملائكة تلعنها, تلعنها حتى تعود إلى بيتها وفي لفظ السنن فهي زانية من فعل ذلك فهي زانية لأن العيون نظرت إليها فحذار حذار من هذه الفتن ويقول عليه الصلاة والسلام ما تركت على أمتي فتنة أشد من النساء إبليس ما استطاع لكثير من المهتدين إلا بطريق النساء ويوم وصلت إلى هذا العنصر أقول للنساء علّ سامعة أن تسمع وعلّ مبصرة أن تبصر وعلّ مؤمنة أن ترى وأن تتدبر وأن تتفكر يا أختي يا أمي يا أيتها المسلمة اتق الله في إيمانك وعربك اتق في هذا المجتمع اتقل الله في العباد والبلاد أنت المسؤولة الأولى عما يكترف أو يكترف الشباب في هذه الناحية من تعريضك نفسك للفتن وتعريض غيرك للمخاطر يا أمت الله بيتك بيتك يا أمت الله أين الإيمان أين تربية محمد عليه الصلاة والسلام أين قول الله عز وجل وقرنا في بيوت كنا ولا تبرج تبرج الجهلية الأولى وقفت عائشة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام سنوات في بيتها كانت تتحجب وكانت تردد وقفوهم إنهم مسؤولون وصح عنها أنها قرأت ضحى إلى الظهر قوله سبحانه وتعالى فمن الله علينا ووقان عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم وتبكي أين هذه التربية الخارقة؟ أين تربية الإسلام وأثر الإسلام؟ وإني أوصي المسلمة بثلاث وصايا: أولها أن تكون مربية في البيت. يا أيها الذين آمنوا قومفسكم وأهلكم نرى وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاض شداد لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون ما يأمرون الخنساء الخنساء النفعية تقدمت في القادسية كما قال بعض أهل التاريخ. بأربعة أبناء فألبستهم الأكفان وطيبتهم وقالت استودعكم الله الذي لا تضع وداعه لا تعودوا إلا قتلا ليشرفن الله بشهادتكم وقتلوا في سبيل الله فلما أخبرت تبسمت وقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم في سبيله. أي امرأة هذه لم أمرأة نبيلة أي تربية هذه التربية الحرة تزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه بفاطمة دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام ليخطف فاطمة سيدة نساء العالمين الطاهرة الصديقة, الصديقة الوفية قال فاستحييت من الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام كأنك تريد فاطمة قال نعم يا رسول الله قال عندك شيء من المال قال والله ما عندي شيء علي بن أبي طالب لا يملك شيء يملك إيمان يملك توحيدا يملك لا إله إلا الله يملك قصورا في الجنة وسعة في الجنة وبساتينا في الجنة قال أين درعك الحطمية؟ قال فأتيت بها مكسرة لا تساوي درهمين. فزوجه عليه الصلاة والسلام يقول إقبال محمد إقبال في فاطمة هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من, من ذا يساوي في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو أسرف مرسل جبريل بالتوحيد قد رباها وعلي زوج لا تسل عنه سوى سيف غدا بيمينه تياها زارهم عليه الصلاة والسلام في الليل زارهم في الليل فاستناروا بنوره في الظلام وصلهم وهم نائمين قالت يا رسول الله طحنت الرحى حل حتى كلت يدي وكنست حتى تدنس الثياب فهل من خادم يعني جار تخدمه تريد خادمه فاتذر عليه الصلاة والسلام ثم أتاها بعد ليال فقال ألا أخبركما بخير لكما من خادم؟ بإمكانه أن يعطيها ذهبا عليه الصلاة والسلام وفضه وخدم لكنها يريد لها الجنة تأتي يوم القيامة على ناقة من نور خطامها نور يشق لها يشق له الناس الطريق وهي بنت محمد محجبة عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكم خير لكم من خادم قال بلى يا رسول الله قال إذا ما إلى مضجعكما فسبح الله ثلاثا وثلاثين واحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله أربعا وثلاثين فهما خير لكم من خادم أتته سكرات الموت عليه الصلاة والسلام فاكتربت منه رضي الله عنها وأرضاه فأخذ يقول لها صلى الله عليه وسلم أنت أول الناس بحاقا بي وعلمت أنه سوف يموت في, تلك في ذاك المرض فأخذ التبكي فقال دنيا بنيا فدنت رضي الله عنها وأرضاها من المصطفى عليه الصلاة والسلام فلما دنت من المصطفى صلى الله عليه وسلم قال أما ترضين أن تكون سيدة نساء العالمين فتبسمت إن النموذج الخالد نساءه عليه الصلاة والسلام وبناته والمؤمنات الصادقات الصالحات العنصر الثاني لماذا هذا التكشف لماذا هذا العري لماذا هذا مخالفة الحجاب لما الخروج على أمر الله حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون جلوس تكشف على الشاطئ تكشف مع الخياط تكشف مع بعض الذهب أين الإيمان أين التقوى أين الخوف من الواحد الأحد يقول أهل العلم كان من الصالحين رجل صديق قالوا فأتى بعض الفجر قالوا والله لنغوينه فأتوا إلى ممسه والعياذ بالله إلى داعر فاجر فأعطوها مال وقال وقالوا تعرضي لذاك العابد في ظلام الليل فتعرضت له فلما رآها وهي متكشفة رأى الجمال قال لها العابد وقد نكس بصره يا ذات الجمال اتقي نارا تلظى لا تلفح وجهك النار فأخذت تبكي وتابت إلى الله يا ذات الجمال يا ذات الخدر يا ذات العرض يا بنت الإسلام يا فتاة الدين احذري نار جهنم أن تنفحك بحرارتها الله عز وجل أرصد العصاة نارا ووعدهم نكالا وأكلهم زكوم وشرابهم الصديد فاحذري أن يكون مصيرك بعد هذا اللهو وهذا الفتون وهذا اللعب وهذا التمرد على منهج الله أن يكون ناراً ترضى ويكون ضياعاً وخسراناً نعوذ بالله من الخذلان تزود للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد المسألة الثالثة كيف تتربى المسلمة كيف نربى المسلمة التي تخاف الله عز وجل وترجو لقاء الله تبارك وتعالى بالصلاة بالحجاب بذكر الله بالكتاب الإسلامي بالشريط الإسلامي بالاتصال بالله الواحد الأحد أما العنصر الرابع حياة الله واللعب كثير من الناس ميت يأكل ويشرب ويرقص ويغني ويسمع الأغنية ويطالع المجلة ويلعب البلوت والباصرة والورقة عبد لشهواته عبد لبطنه عبد لفرجه ولكنه ميت تماما أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أظلوا سبيلا لا إله إلا الله كم سفقوا من النظرات ولا إله إلا الله كم اعتدوا عليه من الحرمات ولا إله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 عاشوا على المقهى الأذين الأحمر وتركوا المسجد هجروا القرآن من أجل المجلة الخليعة ولكن مع ذلك على الفقرة ومع ذلك مستعدون أن يعودوا إلى الله ومع ذلك لا زالت حرارة لا إله إلا الله تتوقد في قلوبهم بشرى لكم يا معشر المسلمين قبل أيام كان في مكة محاضرة موجودة بعنوان رسالة إلى المغنين والمغنيات وقرأنا سبعة إعلانات عن سبعة فنانين في بلادنا أعلنت عنهم الجزيرة وعكار عادوا إلى الواحد الأحد كلهم أعلن توبته كلهم رأى الفن غياء والحياة مع غير الله همت والحياة في الظلمات لعنة والبعد عن المسجد غضب وهجر القرآن خطيئة فعادوا وهم كثير بل أكثر من سبعة ولا زال كل يوم يشهد عوده لأنهم ذاقوا مرارة الحرمان يقول أحدهم وقد تسمعون هذا في الشريط محمد البيت لا أريد أن ينشأ طفلي مغنيا ولا مطبلا ولا يحمل العود. قلنا جزاك الله خيرا يا محمد أحسنت كل الأحسان عودها العودة يعود إلى الله المغني الشهير أتته نفحة من نفحات الواحد الأحد أراد الله أن ينجي وجهه من النار وأن يحفظ عليه إيمانه فأحيى قلبه بلا إله إلا الله كسر العود كسر الناي طرد الفرقة الموسيقية وعاد إلى المسجد يبكي وبالخياط ومسف القثامي وأبو الكرم وتسمعون في آخر الشريط أبو الكرم أبو الكرم يقرأ صورة قاف في آخر الشريط هذا المطرف بصوت عجيب أبكى جميع الناس في المسجد نعم إنها صحوة تعاد إلى الواحد الأحد لأن الناس جربوا الضياء فما وجدوا العيش إلا في كنف الله أي شيء وجد من فقد الله وأي شيء فقد من وجد الله فلا أن إذا متناب عذنا لكان الموت غاية كل حي ولكن إذا متنا عذنا ويسأل ربنا عن كل شيء نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم اهتدوا وعادوا وسجدوا للواحد الأحد وبكوا وتغسلوا بالدموع وتوضعوا بماء الحسرة والله يقول والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون يقول سبحانه وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا ذرهم درهم في طغيانهم كثير من الناس يعيشوا ستين سنة يا منعم الجسم أكثر من يتنزه اليوم على الشواطئ يريد أن ينعم جسما في الصيف في أبهى أو في الطائف وفي الربيع هنا على الشواطئ في فلة وفي مكيف وفي نعيم وفي رغد وفي فسحة وفي نظر أما جسمه فنعمه وأما جسمه فغذاه لكنه أهلك قلبه هلاكا ما بعده هلاك يا مسعب الجسم كم تسعى لراحته أتعبت جسمك فيما فيه خسرانه أكبر على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسانه يا عامر اللي خراب الدار مجتهد بالله اللي خراب الدار عمران وثابت البناني المحدث الكبير بكى حتى ذهبت عينه من خشية الله وبقي عين واحدة قالوا نخرج بك إلى حدائق خراسان علك ترى الخضرة والماء علك إذا رأيت الخضرة أن يعود لك بصر فخرجوا به فرأى الحدائق الغناء في خرسان ورأى البساتين ورأى الماء يجري ولكن كلما رأى بستان بكى وتذكر الجنة وكلما رأى حديقة بكى وتذكر الجنة وداعا دعا إذ نحن بالخيف من منا فهيج أشواق الفؤاد وما ندري دعا باسم ليلة غيرها فكأنما أطار بليلة طائرا كان في صدري وعادل البصرة قالوا كيف وجدت الرحلة النزهة جيدة؟ قال والله ما أعجبني في نزهة كلها إلا عجوز رأيتها تصلي ركعتي الضحى لله ذرك والله يا من ينظر إلى هذه القصور وهذا العمار وهذه الدور كأنها الأحذية أو التراب أو الرمان ماذا يوم نتفكر في جنة عرضها السماء تراب نعيش متى ستين سنة سبعين سنة فنتنفه ونعصى هذه المعصية ونلهو ونلعب ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا دخل عليه الصلاة والسلام فارتقى المنبر فقال للصحابة أن نقاتل كفار في أحد أو في المدينة قالوا نقاتلهم داخل المدينة فقام شاب اسمه عمر بن سالم آخر الصفوف قال يا رسول الله لا تحرمني دخول الجنة والله الذي لا إله الله لا أدخلني الجنة يعني بالتحدي فقال عليه الصلاة والسلام بما تدخل الجنة قال بخصلتين بأني أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف فدمعت عينة عليه الصلاة والسلام وقال إن تصدق الله يشتق فخرج إلى أحد فكان أول مقتول أتى عبد الله بن عمر الأنصاري نام ليلة أول قبل المعركة بليلة فرأى في المنام أنه أول مقتول أول أو من أول من يقتل فأيقظ بناته, بناته في الليل يستودعهم آخر ليلة والليلة الثانية مع الله في ضيافة الواحد الأحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فلما أتى أيقظ مناتي وقال استودع كن الله الذي لا تضع ودعه رأيت أني أول قتيل أو من أول من يكتل غدا ويا جابر عليك بأخواتك خيرا وآتى الصباح الباكر الصباح البهي صباح أهل الجنة والتقى مع الكفار فقتل ضرب ضربا في جسمه مبرحا حتى في بعض الروايات ما عرف إلا ببعض بقع في جسمه أو ببنانه وقيل هذا على سبل النظر لكن لما قتل ابن عمر هذا رضي الله عنه أرضاءت أخته تبكي فيقول عليه الصلاة والسلام ابكي أو لا تبكي والذي نفسي بيده ما زالت الملائكة تظله بأجنحته حتى رفعته والذي نفسي بيده يا جابر لقد كلم الله أباك كفاحا بلا ترجمان فقال من قال أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانيا قال إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون فتمن... قال أتمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك فقال الله فإني قد أحللت عليك رضواني لأسخط عليك أبدا حياة حياة هي حياة الجنة وحياة القرن من الله الواحد الأحق وحياة هي حياة التوفيق والسعادة ومن فرمها فقد حرم الأمان قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون ابن تيمي كل أحد الملوك قال له الملك تريد ملكنا قال والله ما أريد ملكك ولا ملك أباك ولا أجدادك لكن أريد جنة عرضها السماوات والأرض فيا مسلمون لا يغرنكم بالله الغرور نعيم بساتين نزهات ماء غل وارف كلها تتلاشى ولا يبقى إلا ما عند الواحد الأحد عفاء على هذه الدار وسحقا لها دنياك تجه ولا تدري بما فيها إياك إياك لا تأمن عواديها تحل الحياة لأجيال فتنعشهم ويدرك الموت أجيالا فيثنيها فأمل لدار غد الرضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بانيها قصورها ذهب والمسكطينتها والزعفران حشيش نابت فيها اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم العنصر الخامس عقوبات المعاصي من أعظم عقوبات المعاصي أن يضرب الله قلوبنا ضربا لا بعده ضرب وهو ضرب القسوة نعوذ بالله من قسوة القلوب ثم قسط قلوبكم من بعد ذلك فهي الحجارة وقال سبحانه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ولكن كيف لا يقسوا قلب المولى اللاعب اللهي قلب المغني قلب الذي لاعرف الصلاة الخمس في المسجد قلب الذي يعيش كأن حياة الخواجات ما يعرف من الإسلام إلا رسمه أو اسمه مسلم بالحفيظة ولكن ولكنه لا يحمل من الإسلام شيء عددنا كثير المسلمون مليار لكن عدد الحصى والرمل في تعداده فإذا حصدت وجدتهم أكسفارة من كل مفتون على قيثارة كل رأيت بفنه بيطارة ومن آثار الذنوب البغضاء التي تحدث بين القلوب ولذلك تشتت العسر وقطعة الأرحام وعق الوالدان ونشق حالنا إلى الواحد الأحب ومن عقوبات المعاصي قلة البركة قلة البركة في الأموال والأولاد جيل في البيوت من الأبناء والأولاد البركة فيهم قليل وأموال كالجبال وبنوك ولكن لا بركة ومن عقوبات المعاصي فساد طعم الحياة وهذا يسمى انطفاء النور قال أحد الصالحين بل هو الإمام مالك قال للشافعي إني أرى عليك آثار النور والنباهتي فإياك أن تفسد في نورك ونباهتك بالمعصية وقال أحد رأيت نظرت إلى منظر لا يحلني فنسيت القرآن بعد أربعين سنة فنعوذ بالله من الخذلان والمعاصي والحلمان وأختتم هذه المحاضرة بعنصر هل من توبة هل من توبة يا مسلمون وهل من عودة إلى الله الواحد لحد قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تكنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أتى رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أذنبت قال تبي إلى الله قال ثم أذنب قال تب إلى الله قال ثم أذنب قال تبي إلى, تب إلى الله قال إلى متى قال حتى يكون الشيطان هو المدحور رواه ابن حبان وغيره كلما أذنبت عد إلى الواحد الأحد واغسل خطياتك بماء التوبة واستغفر وراجع حسابك مع الله واعلم أن التوبة واجبة وبادر بالتوبة النصوحي قبل احتضار وانتزاع الروحي لا لا تحتقر شيئا من المعاتم وإنما الأعمال بالخواتم ومن لقاء الله قد أحب كان له الله أشد حبا حضر أبو بكره في سكرات الموت مريض رضي الله عنه مريض أصاب جسمه النحيل جسم الصيام وجسم العبادة وجسم الجهاد وجسم قيام الليل نحيل أصابه مرض فزاروه الصحابة قالوا يا خليفة رسول الله ماذا تشتكي قال أشتكي ذنوبي ذنوبك يا أبا بكر ذنوبك أنت المجاهد الأول والمصدق الأول والزاهد الأول قال أشتكي ذنوبي قالوا ماذا تريد قال أريد المغفرة قال هن... قالوا هل ندعو لك طبيباً؟ قال الطبيب قد رعاني قالوا ماذا قال لك؟ قال إني فعال لما أريد كيف أشق إلى طبيبي يا مابي والذي قد أصابني من طبيبي؟ يقول بعض أهل التفسير كان إبراهيم عليه السلام يقول في السحر أواه من ذنوبي أواه من خطاياي أواه من سيئاتي فسوماه الله أواه من منيب يقول أواه إبراهيم الصديق العظيم الحنفي الحنيفي المسلم الذي لم يكن من المشركين الإمام يقول أواه من ذنوبي وخطايائي وقال الإمام أحمد كان بلال في كتاب الزوز كان بلال يقول مع السحر اللهم هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وهذا سحر ففدع إلي وقال أبو عبيد عامر بالجراح يا ليتني كنت رمادا تذرون الرياح وقال عمر يا ليتني كنت شجرة فعظة وقال ابن مسعود والله لو علمتم بذنوبي لحثوتم على رأس التراب رضي الله عنهم أرضاهم كانوا أطهارا كانوا عبادا ليلهم سهر مع الواحد الأحد قيام ودموع وخشوع وخضوع وركوع ونهارهم جهاد ودعوة وبذل وعطاء فما ليلنا اليوم تحول إلى موسيقى وإلى غنى وإلى لهو وإلى عود وإلى عهر وإلى فحش وإلى معصية إلا من رحم ربك وتحول النار إلى غيبة وشهادة زور وإلى نظر محرم فنشف حالنا إلى الله يا رب عفوك لا تأخذ بزلتنا وارحم يا رب ذنبا قد جنيناه كم نطر بالله في ضر يحل بنا فإن تولت بلايانا نسيناه ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا ما أقرب البحر من الشاطئ أما في السفينة فعباد أدخياء وأما على الشاطئ فعصى فإذا ركبوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين إذا هبت الريح إذا تزلزلت السفينة عادوا إلى الواحد الأحد فإذا نزلوا إلى الشاطئ عصوا الله على الشاطئ وعلى ذكر الشاطئ المحب الطبر العالم الشافعي ركب سفينة فلما اقترب من الشاطئ قفز هو من السفينة على الشاطئ فأراد تلاميذ الشباب أن يقفزوا فما استطاعوا فقالوا ما لك استطعت وأنت في الثمانين ونحن شباب ما استطعنا قال رضي الله عنه ورحمه الله هذه أعضاء حفظناها في الشباب فحفظه الله علينا في الكبر هذه أعضاء حفظناها في الشباب فحفظه الله علينا في الكبر ندعوه في البحر أن ينتي سفينةنا فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه ونركب الجو في أمن وفي دعاء فما سقطنا لأن الحافظ الله العجيب أن الله عصي في البر والبحر على الشاطئ وفي الطائرات فسبحان من يعه وسبحان من نسأله أن يتوب علينا وأن يرد غال للمسلمين وأن يهدين إليه داية عامة مطلقة اللهم إنا قد أسلمنا وآمنا وصدقنا اللهم فافتح لنا باب القبول اللهم أغذنا بفضلك ومنك وكرمتك اللهم رد غال للمسلمين اللهم اهدنا سواء صراطك المستقيم وثبتنا على الحق إلى أن يوم نلقاك وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا وإلى الأسئلة كثير من الناس يدفع أمواله في الملاهي وفي الأغراض السيئة وفي, وفي الشهوات ويصرفها في غير طائر فما هو موقف الإسلام من هذه الأموال ومن هذا اللهو العبد أولا يعلم المسلم أن الله حرم الإسراف وذكر سبحانه أن المبذلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا والمال إما أن يدخلك الجنة أو النار. أيظن أي صاحب له؟ أيظن أي صاحب العود؟ أيظن أي الذي يسرف ماله في السجارة والكاس والحرام أنه سوف ينجو من عذاب على هذا المال؟ لا والله. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كل لا سوف تعلمون، ثم كل لا سوف تعلمون، كل لو تعلمون علم اليقين، لترؤون الجحيم ثم ترون عين اليقين، ثم تسألون يومئذ عن النعيم. وسؤال يقول ماتت الغيرة في قلوب كثير من الناس، كان الناس إذا لم يكن عندهم دين عندهم غيرة، ولكن ذهب الدين والغيرة. أقول من البعض، من البعض ولا زال الكثير فيهم غيرة. العرف في الجاهلية كان أحدهم غار ذكروا عن سيد الخزرج أنه لما تزوج امرأة هذا من أفعال الجاهلية ينبي عن الغيره أركبها على فرس فلما وصل الفرس إلى بيت نحر الفرس قالوا ما لك قال لألا يركب الفرس رجل آخر لأن زوجتي ركبت عليه ليته راء ليته أبصر ليته عائن الخضر أعرابي التفت رجل إلى زوجتي فنظر إليها قال تنظر إلى زوجتي ثم قال لزوجتي الحقي بأهلك نظر فقط قالت وماذا فعلت؟ قال إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتجتيب الأسود ورود ماء إذا كنا الكلاب وردنا فيه لكن لو رأى الأعراب هذا البدو الجلف هذا الواقع امرأة تخرج تداوم مداومة في السوق تمر تحتسب على الخياطين الهندوك والهندوس والسيخ والبوذيين ثم تمر على الباعة ثم تمر على الأزياء ثم تمر على, الأب... على الموضات ثم الحلاقين ثم تعود بالخطايا مع الظهر كالجبال وبالخطايا مع الغروب كالجبال ثم تريد أن تنشي بيتا إسلامياً وأن تنشد السعادة حرام عليها السعادة حتى تتوب وتنهج منهج هذا الدين وتعود إلى الله لكن الغيرة أين الآباء؟ أين الأبناء؟ أين الإخوان؟ يقول سعد بن عبادة يا رسول الله سيد الخزر سعد بن عبادة يا رسول الله إذا رأيت مع ر... معمرأة رجل ماذا أفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام اذهب والكمس أربعة شهود وتعال بهم. قال سبحان الله أذهب أجمع أرج مع أربعة شهود وتركها معك والله لا أقتلنه هو وياها بالسيف غير مصفح. يعني إما بوجه السيف أو بكفك. فتبسم عليه الصلاة والسلام، وقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والذي نفسي بيده إني أغير من سعد، وإن الله أغير مني. لا إله إلا الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: إن الله يغاف، سبحان، وإن من غيرته أنه حرم الزنا، حرم الزنا على الناس. يقول أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأريد أن أتكلم لكن ما أستطيع لساني لا ينعقد لساني لا يتحرك أتفجر خجلة ماذا أفعل اولا نعلم أن كل بداية لها نقص وأن البدايات صعبة قالوا لعبد الملك بن مروان نراك شبط طلع الشيء في رأسك ولحيتك قال من صعود المنابر يوم الجمعة عارض عقلي على الناس عثمان وهو عثمان الذي ما نصل إلى كعبه وقف على المنبر في أول خطبة فارتج على خجل. وكان تستحي منه الملائكة فنزل فلما أصبح في الأرض قال كلمة ما سنعت تاريخ من خليفة بمثلها قال إنكم بحاجة إلى إمام عادل خير من خطيب فصيح أنا قصت قصة لبعض يعني محرجة داعية لا زال حيا هو اليوم في الستين من عمري يقصها على الناس في أبهر هذا الداعية الآن كلامه كالشهد المصفقة يبكي الناس وليس, وليس الآن بمعروف لدى الناس ذهب إلى الرياض وكان يعمل في الدفاع المدني قال فأتاني جماعة من أهل الخير فدلوني على طريق الله المستقيم فاستقمت لكن ما عندي علم أحفظ الفاتحة وسوء قالوا نريد أن تتكلم اليوم في منفوحة حي في الرياض تلقي معظم قلت استوكلت على الله قال فلبست ثيابي وتهيأت وتوضأت وتطيبت ومشيت في الطريق قالوا وعرك يتسبب تسببا قال وكل ما يقول جمعت كلام في صدري كلما مشيت خطوة سقطت كلمة قال وجيت ودخلت المسجد هذا كلامه ومعي بعض الإخوة ونحن يجلس معه وهو لا يكذب قال فدخلت المسجد فصلى بين الإمام صلاة المغرب والله ما أدري ماذا قرأ بعد الفاتحة انشغل جزء الكلام وتلع وسط وأتى ترجني تتنافع وبعد الصلاة يقول أتيت ليأتكلم عند المكرفور قال فنسيت كل شيء حتى الحمد لله قالوا في الأخير قلت يا جماعة الخير من رأى فلان ابن فلان يعني نفسه ضاع منا ونريد من وجده أن يسلمها إلى مركز الفلان فلان والسنة أن إذا سمعت الإنسان ينشئ الضال له أن تقول لا ردها الله عليك فقام الناس في المسجد قالوا لا ردها الله عليك لا ردها الله عليك فأخذ طريقه من باب ثاني وترك حذاءه وعاد خجولا في البيت وأقسم لا يتكلم ثم وفقه الله أن سافر إلى باكستان وسافر بين العجم هناك فهبد من هذا الكلام يقول كنت أتكلم آتي بها منكوسة معكوسة فيقول هذا خطيب العصر قال فلما تدربت والمثل يقول تعلم الحلاقة في روسل ايتام تدربت عدتي للجزيرة فأصبحت من أخطب الناس ومن أدعى الناس. فالأمر يحتاج إلى دربه وإلى شيء الأمر الثاني هو ما يحتاج الناس أن يكون كلهم خطباء هذا صحفي ينصر الإسلام بقلمه وهذا إداري ينصر الإسلام بإدارته وهذا طبيب وهذا مهندس ما يحتاج أن يكون كل الناس متحدثين والأمر بالمعروف أنه المنكر لا يحتاج أن تكون كسحبان وائل لكن يحتاج أن تكون صادقا مع الله توصل كلمتك بليل ورفق حتى ينفع الله عز وجل يقول هل يعتبر إهداء الشريط أمر بمعروف ونهى عن منكر من النصيحة؟ نعم من أعظم النصائح وأنا أعرف بعض الناس مهتدوا إلا بواسطة الشريط وأنت عليك أن تدخل الشريط للعصاه والمعرضين فيقولون في ميزان حسناتك فكأنك دعوتهم يقول اشتهر بين الناس مخالفة السنة المحمدية على صاحبه الصلاة والسلام فما هو تعليقك على هذه المأساة؟ أكون نشكو حالنا إلى الله جعل الله لنا إماما وأستاذا ومعلما فقال كثير من الناس لا نرضى به قالوهم بلسان حاله ما يرضون بمحمد صلى الله عليه وسلم جعله الله إمام لقد كان لكم في رسول الله عسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا خالفوه ظاهرا وباطلا وبعضهم يخالف في بعض الجزيات ويوافق في بعض ويقول الدين سعى وهذه قصور وهذا والعياذ بالله من الخذلان ولا يجد الإنسان طعم الفوز إلا باتباعه ولا تفتح الجنة بعد رسالتي إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام يا مدعي حب طاها لا تخالفه الخلف يحرم في دنيا المحبين أراك تأخذ شيئا من شريعتي وتترك الباب تدوينا وتهوينا، خذها جميعا تجد فوزا تفوز به أو فطرحها وخذ رجس الشياطين اتباع محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من اتباع ما يكب جاكسون بعضهم يقولون الآن سوف أعطيك الخبر هذا مايت جاكسون يقولون لما أسلم أسلم كثير من الشباب اهتدوا ولو ربى لحيته وربى ولحاه عجيب محمد عليه الصلاة والسلام القدوة الذي أنزل الله الاكتداء به أمرا من السماء وهذا الرجل سواء أسلم أو لم يسلم وإلا فالصحيح في, في بعض الروايات من أخبار الصحف التي تشابه الإسرائيليات أنه أسلم قالوا أسلم ونقول هناك ثلاثة أسئلة أسلم أنقذ نفسه آمن الحمد لله اهتدى عرف الطريق قالوا كان يعيش في ظلام قلنا ومن لم يجعل الله له نورا فمالهم لهم النور قالوا وراء النور قلنا يخرجهم من الظلمات إلى النور قالوا اهتدى الفن، قلنا وأين أبناؤنا أهل الفن أهل الكمنجة أهل قسما بمبسمك الشهي أو أروح مين سيرحم أسائل إبليس أو هل الحب سكارا مثلنا ما رأى أفشل منك في الحياة أو يا ونة ونيتها يوم صليت ونة غرابة طارد الله سبحان الله الناس يطاردون القلوب ليهدونهم وأنت مع حمامتك ودجاجتك صباح مساء جمع طوابع ومراسلة ومطاردة حمام هذا ما يكل إن أسلم فقلنا زاد واحدا في المسلمين وما عليه فقد أسلم الشهداء والعلماء والزعماء وركبوا في سفينة محمد عليه الصلاة والسلام وإن لم يسلم فليس بعجيب ولكن ماذا يقول الشباب في قصاتهم وفي تشبههم بما يكلوا أمثاله وأشرابه وأضرابه ألا فليتقوا ربهم ألا فليستحيوا من الله عز وجل بعد الأذان نكمل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا <تصفيق> يقول الأخ السائر قرأت هذا الشعر منثورا أو منشورا للمرأة في بعض المنشورات يقول الشاعر سيري, المرأة سيري كسير السحب لا تأني ولا تتعجلي لا تكنسي أرض الشوارع بالإزار المسبلي أما السفور فحكمه في الشرع ليس بمعظلي ذهب الأئمة فيه بين محرم ومحللي وتجوز الإجماع منهم عند قصد التاهلي ليس النقاب عنه والحجاب فقصري أو طولي فإذا جهلت الفرق بينهما فدونك فسألي من بعد أقوال الأئمة لا مجال لمقولي لا تبتغي غير الفضيلة للنساء فأجملي الكاتبة باحثة البادية أقول هذه الكاتبة جاهلة من البادية رعديدة أتت من البادية أولاً, أولا الذي كتب هذا الشعر رجلا أو امرأة جاهل بدين الله الواحد الأحد مفتر على الله ولا تقول لما تصف أرسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون قال هذا الشعر لا يعرف من دين الله إلا كما يعرف الحمار من ملة أهله أو من ميزانية أهله هذا أحد رجلين إما جاهل متخرص في الشريعة أو زنديق مجرد وحسيبنا الله عليه أما قوله سيري كسير السحب لا تأني ولا تتعجلي فما أدري ماذا يقصد بذلك ولا مشاحة في سير المرأة إذا تأدبت واستترت وتعقلت وتجلببت بالحجاب وخافت من الواحد الوهاب وتذكرت يوم الحساب وأما قوله لا تكنسي أرض الشوارع فإنه ينبي عن بذاءة فيه وعن دغل للإسلام وهو مخالف للسنة فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر أم سلمة أن تطيل في ذيلها شبرا قالت لا يكفيني فزادها صلى الله عليه وسلم شبرين حتى تجره جراً وهو فعل لساء المؤمنين والصحابيات والتابعيات وعليه فتوى أهل العلم وهو قول المحدثين ولا أعلم قولا خالف هذا إلا قول متهوكاً بعلم من باريس أو واشنطن أو نيويورك فعليه من الله ما يستحقه حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقومه يوقنون حتى تقول المسلمة يا رسول الله يمر على البلد وعلى الشيء من الماء قال يطهره ما بعده فمن جرها رضوان الله عليهم للإزار وصفوا بذلك حور الحرائر ما ممن بريبة كضباء مكة صيدهن حرام يحسبن من لئن الكلام روانيا ويسدهن عن الخن الإسلام وهناك يقول يخفين أطراف البنان يخبئن أطراف البنان من التقى ويقتن بالالحاظ مقتدراته فقوله لا تكنس أرض الشوارع دعوة إلى السفور وإلى لبس القصير وإلى تحويل المجتمع إلى مجتمع بهيمي مجتمع حيواني مجتمع شهواني تلبس فيه المرأة القصير فانظر كيف انعكست الآية شباب يكنسون الشوارع بثيابهم والرسول عليه الصلاة والسلام يمرهم بالتقصير هذا ما قاله للشباب هذا المتقول على الله لم يقوله للشباب قاله للفتيات والرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بإطالة المرأة لثوبها حتى يستع جسمها وينزل الأرض ويقول هذا كالسري يا معكوس الإرادة يا معكوس العقل إنك ما وعى قلبك الوحي وما استنار فؤادك بالقرآن والسنة ولو عرفت الطريق من قلبت في رهنك المفاهيم ولكن كيف يسعى في جنون من عقل؟ ولكن نقول لك قد تنكر العين طعم الماء قد تنكر العين قد تنكر الف... قد تنكر العين ضوء الشمس من الرماد وينكر الفم طعم الماء من سقم السقم فيك والرماد في عينك والشريعة محجة بيضاء ليلها كنهارها لا تكن أرض الشوالا أنت وأمثالك لما طولتم الثياب قصر النساء الثياب ولما طول أمثاله الثياب وكنسوا بها الشوارع ضيعنا فلسطين وضيعنا أفغانستان وضيعنا مجدنا قول دمائير في مذكراتها تخبر بفشائل العرب طائراتها كانت تغطي شعاع الشمس وكان شباب العرب مع كوكب الشرق يوم تغني ذاك السحر الحلال المحرم عند القلوب المحرمة تحجب شعاع الشمس والشباب يكنسون الشوارع بثيابهم فأطفأت سؤه بالميراج أنجمنا وشمسنا وتحدت نارنا الخطب وقاتلت دوننا الأبواب صامدة أما الرجال فماتوا تثم أو هرب نعم ولكن لما قصر السلف ثيابهم اعتبروا بالسنة فتح الدنيا أصبحنا في حدائق الأندلس وأمسينا ونحن على اللوار وطاشكنز والسنس وذهب عقبة بالنافع يقول للمحيط لطلنطي والله لو أعلم أن وراءك ماء لخدت بفرس هذا الماء لأرفع لا إله إلا الله كنا أمجادا يوم اتبعنا السنة فلما عكسنا الآية وكنا للمرأة قصري وللشاب بطور إن عكست مفاهيمنا وذهبنا شذر مذر اللهم عد شبابنا وفتياتنا إليك اللهم لا تسمع سامعا هذا الكلام اللهم لا تجعل مثل هذا وأمثاله يتولون على عقول الناس فيفسدون إراداتها وأما قوله بالإزار المسبر فالإزار المسبر للرجل وليس للمرأة ولعلك ما قرأت حرف من الشريعة ولو كان الأمر بيدك وأمثالك لخطب الدجال على المنابل لكن هنا في البلاد ولا تأمر قاموا على لا إله إلا الله محمد رسول الله وهنا علماء ودعاء وشباب صحوا وأقبلوا إلى الله أحد الناس له مقطوعة نبطية في شباب الصحوة اسمحوا لي أن أتلوها أنا لا أؤيد الشعر النبطي ولا أحب وهو يفسد القرآن لكن من قاتل بسكين النبطي أو العربي خدمه الإسلام قلنا حياه الله يقول إلي أنظر الفجر زاهي بالوفاق تجلى مثل وجه المصلي عقب فرض الصلاة ولا طلعت شباب ما هو هذا الكاتب ولا طلعت شباب باتتقاق التحلى كأن منطوقهم بالحسن سكر نباتي من فتح غيرنا الدنيا وزكى وصلى يوم هتلر ونابليون في الفحشات نصرنا يا عرب من ربنا قد تدل قرن الجيش والبارود والطائرات أما أنت يا أخي يا الكاتب فيكفي لك الموسيقى والعود والكمنجة واترق شباب الإسلام وولاة أمر الإسلام وعلماء الإسلام ينهجون إلى الجنة ولا أزيد فيكفيه هذا وسوف إن شاء الله عارضها بقصيدة بحول الباري تصيدة إسلامية علي يحتسب الأجر في دمغه فإذا وجبت جنوبها فاكلوا منها وأطعموا البائس الفكر يقول توجد صناديق للتبرع للمجاهدين الأفغان وهم في أمس الحاجة في هذا الأيام نعم المجاهدون الأفغان أهل السنة أهل العمائم أهل اللحى، أهل الإيمان أهل لا إله إلا الله الذي ترك قربة شوفوا برجنيف لا يساون دجاجتين نعم أخزوهم أمام العالم يونس خالص وقد كررت هذا وسوف كره دخل البيت الأبيض. الأسود سود الله جوها. فقال لريجن إسلم تسلم يؤتك الله حجرك مرتين. وانتوليت فإن عليك عزم كل أمريكي على وجه الأرض. هيئة الذاعات البريطانية لم في أول يوم احتلت فيها كابل يقول في أضواء على حول العالم المذيع يقول وقد خرج الأفغان من مساجدهم يحملون البنادق وهم يقولون في الشوارع نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا والشيوعية فروا على نغم البازوك في غسلا فكح كه في نيرانه يسعى فيعثر في سروال خيبته في أذنه من الرصاص الحق خرسان ردوه كالقرد لو لو بيعت سلامته بشعبه لشراه وهو جدلان الصناديق تنتظركم وأسألكم بالله أن تتبرعوا. علّى الله أن يدخلكم الجنة بهذا النصر الأكيد لقد حقق المجاهدون في عشر سنوات ما لم تحققه الدول العظمى لقد أبينوا للناس أن المستقبل الإسلام وأن الإيمان سوف ينتصر وما ولايات الشوعية وما جمهوريات روسيا التي كل يوم تسقط لما أرأت أختها بالأمس كد كان الخراب لها أعدام الجربي إلا بذاك الجهاد الرصاص ولا إله إلا الله البارود ولا إله إلا الله الموت ولا إله إلا الله الكفن ولا إله إلا الله أما المعاملات والمعارض والملفات قالوا كفرنا بها وآمنا بالله وذبحوهم على الطريقة الإسلامية هذا ما نزل ولعل لعلني أستاذنكم تقول السائلة أنا امرأة ولدي بنت متوفية ولديها أربعة أطفال وقد حصل بيني وبين والدين سوء تفاهم أو والدين ومنعهم من الحضور عندي وأنا عاجزة وما أجد أحد يوصلني إليهم علما بأنهم صغار لا يستطيعون الحضور وسؤالي هل علي إثم من مقاطعتهم أنا أقول لك التصرف لوالديه هو الذي يملك عصمتهم لأني فهمت أنك جده لهؤلاء ولأطفال ووالدهم هو المسؤول عنهم فإذا منعك من أخذهم إلى بيتك فتك الله وسليهم وزوريهم ولا تشدد في أخذهم لأنك لا تملكين أسمتهم أو رعايتهم أو ولايتهم بل الوالد هو الذي يملك ذلك لكن أرى أن تتلطفي وأن تصليهم وأن تبريهم وأجرك على الله وخذي بالأثر إن الله مرني أن أصل من قطعني وأن أعفو عن من ظلمي وأن أعطي من حرمني نعم ما دام أنها عاجزة فما يلزمها إلا وليها أقرب الناس إليها أن يقوم بها أما هؤلاء فإن لم يقوموا بها ولم تستطع الذهاب إليهم فهي معذورة على كل حال أما القطيعة فأي شيء تستطيع أن تدفعه للمسلم أو تقدمه لها أولى فعليها أن تفعل على كل حال ويبقى في السؤال جزئيات لا بد أن تسأل هي بنفسها أو توضح مقصودها من الزيارة ومن هذه القرابه وما هي أساس المشكلة وملابساتها وأسأل الله عز وجل أن يرينا وإياكم الحق حق ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطل ويرزقنا اجتنابه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير أخي المستمع أخت المستمع نشكر لكم جميل استماعكم لهذه المادة والتي نرجو أن تحوز على إعجابكم ورضاكم أخي المستمع أخت المستمع إذا كان لديك اقتراح أو مشاركة فنرجو منك الاتصال على هواتف إدارة مساجد محافظة الجهراء أربعة خمسة ثمانية اثنان خمسة ستة ثمانية أو أربعة خمسة ثمانية اثنان خمسة ستة أربعة المراقبة الثقافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته